الله نور السماوات والأرض مَثَلُ نوره كمشكات فيها مصباح من المصباح في الزُّجَاجَةُ mibar fijanti ni شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية سيئتها يضيء ولو لم تنسونا نورا يهدينا نوره من 118. ويضرب الله الأمثال للناس 119. والله بكل شيء عليم